سورة الشرح سورة الشرح سورة الشرح سورة الشرح بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح ألم نشرح لك صدرك لك صدرك ووضعنا عنك ويزرك ويزرك الذي ويزرك الذي ويزرك الذي انقض ظهرك انقض ظهرك ظهرك ظهرك ورفعنا لك اقراوا معاً اقراوا معا ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك فَإِنَّمَا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّمَا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّمَا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا مَعَ يُسْرًا إِنَّمَا مَعَ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فانصب فانصب, فان فانصب فانصب فاذا فارغت فانصب فاذا فارغت ربك و ربك فرغب فرغب ربك فرغب جيد نعيده مرة اخرى <تصفيق> ايوه قراءة نشيطه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم, ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك وزرك الذي انقاض ظهرك وزرك الذي أنقض ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك فَإِنَّمَا الْعُسْرِيُّ سَرًا فَإِنَّمَا الْعُسْرِيُّ سَرًا فَإِنَّمَا الْعُسْرِيُّ سَرًا إِنَّمَا الْعُسْرِيُّ سَرًا فَإِنَّمَا الْعُسْرِيُّ سَرًا إِنَّمَا الْعُسْرِيُّ سَرًا لَهِذَا كَيْفَ نَقْرَأُهُنَّ يُسْرًا إِنَّ يُسْرًا ركز معي هو. فإنما مع العسر يسران إنما العسر يسران. فإنما العسر يسران. جيد. فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فرغب. <تصفيق> وإلى ربك فرغب. يلا. كيف؟ نقرأ قراءة نشطة. يلا إبراهيم ناصر أيوة ركزوا معي انظروا إلى الكتابة <تصفيق> سورة الشرح الشرح بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نشرح لك صدرك, ألم نشرح, لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وزرَكَ الَّذِي أَنْقَادَ ظَهْرَكَ وزرَكَ الَّذِي أَنْقَادَ ظَهْرَكَ وزرَكَ الَّذِي أَنْقَادَ ظَهْرَكَ وزرَكَ الَّذِي أَنْقَادَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ يُسْرًا فانما مع العسر يسر انما مع العسر يسر فانما مع العسر يسر فرغت فانصب فاذا فرغت فانصب، وإلى ربك فرغب والى ربك فرغب. أحسن يلا سامع معي أنتم بتقرؤون الآن تقرؤون علي وأنا أعيد رد أنتم تقرؤون وأنا أردد أنتم المعلم وأنا التلميذ يلا سوف نرى من يكون نشيطا أكثر يلا يبدأوا. سورة سورة الشرح مع بعض عيد سورة الشرح سورة الشرح بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي كان أنقض أنقض ظهرك انقضى ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فانما مع العسر يسر العسر العسر, العسر, العسر, العسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب جيد أحسنتم الآن أنا أقرأ الآية الأولى ركز أنا أقرأ الآية الأولى وأنتم تقرؤون الآية الثانية أنتم تبدأون يلا بسم الله أيوه بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عند وزرك الذي أنقض ظهرك فانما مع العسري يسران فإذا فرغت فانصب وا الى انا اقرا الايه الاولى وانتم تقرؤون الايه الثانيه ركز لكي لا تخطئ. بسم الله الرحمن الرحيم انه بسم الله الرحمن الرحيم. أذننا شرعتا صراطك. ووضعنا عنك وزرك اللذي أنقذ ظهرك. ورفعنا لك ذكرك. فإنما العسري يسر. إنما العسري يسر. فإذا تنطفم صب. وإلى ربك فرغب جيد. تابعوا معي الآن أقرأ الصورة من البداية إلى النهاية تابعوا. سورة الشرح بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقاض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فانا ما العسر يسران ما العسر يسر فارغت فانصب وإلى ربك فارغب يلا أنت أيها التلميذ اقرأ تلميذ ناصر اقرأ وحدك قيف كذلك اقرأ ركز. ن الرحيم نشرح. قفوا جميعاً, قفوا جميعا نقرأوا معا واحد اثنان ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم لألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنا مع العسري عسري يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب نعيد قراءة ثانية بسم الله الرحمن الرحيم لألم نشرح لك صدرك ووضعنا أَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَادَ بَهْرَكَ وَأَفْعَنَ لَكَ بِكَرَكَ فَإِنَّ مَا عَلَى الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَا عَلَى الْعُسْرِ يُسْرًا فَأَرَغَتَ فَنْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرَغَبْ